117. ويبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم 118. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ وانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسبها ومساكن ومساكن تهبونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد 119. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين 110. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حلين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا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 119. وذلك جزاء الكافرين 110. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء 111. والله غفور رحيم 112. يا أيها الذين آمنوا إنما 119. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا 110. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء 111. إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يضلون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون 117. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل أَنَّ لهم الله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 111. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 112. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون